بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأسان إلى يوم الدين أما بعد اطرأ أيها الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرض عليكم أيها المؤمنون القتال في سبيل الله وهو مكروه للنفس بطبعها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 وتسلط الأعداء والله يعلم علما تاما خير الأمور وشرها وأنتم لا تعلمون ذلك فاستجيبوا لأمره ففيه الخير لكم نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقبض عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإسراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل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 عن حكم القتال في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي والمحرم ورجب قل مجيبا إياهم القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر كما ان ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك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 ورسوله والذين تركوا اوطانهم مهاجرين الى الله ورسوله وقاتلوا لتكون كلمه الله هي العليا اولئك يطمعون في رحمه الله ومغفرته والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألك أصحابك أيها النبي عن الخمر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 عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع قل مجيبا إياهم أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم وجاء في هذا الكتاب النفيس بين هلالين وقد كان هذا أول الأمر ثم شرع الله بعد ذلك الزكاء الواجب في أموال مخصوصه وأنصبة معينة أقول إن هذه الآية محكمه وليست منسوخة وأن فيها بيان حكمة الله تعالى من تشريع الذكاوة وهو أن الإنسان ينفق ما زاد على نفقته إذ إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا فوق ما اتاها وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون أي لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 لا يزاد الكفار ابدا حربا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم والله موهن كيد الكافرين الإيمان بالله تعالى والهجر إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته حرمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع مراعاه في مصلحه العباد اذا هذا الدين جاء لبيان مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر اسال الله ان يوفقنا واياكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته